لا جناح عليهم في أذانهن ولا أذنائهن ولا أذنائهن ولا إخوانهن ولا أذناء إخوانهن ولا أذناء أخواتهن ولا نساءهن ولا نساء